قصيده جلجليه للامام سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم بدات ببسم الله روحي بهتدت اليك كشف اسرار مباطنه ضبت اصليت بالثاني على خن خلقه محمد من زاح إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا لآج وما هو جنجلت فتجنجلت سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهات ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا لآج وُجُنْ جَنْجَنِي وُثِنْ حَلْحَانَتْ صَنْصَامٌ طَمْطَمٌ يَا خَيْرَ بَاذِخٍ بِإِحْرَاشٍ إِحْرَاشٍ بِهِ نَاءٌ أُخْمِدَتْ يَا جِنّ آهُ جِنّ يَا إِلَٰهِ مُحَوِّجِي وَيَا جَنْجَنُ تُعيي عيات القلب من دنس به لقيوم قام السر فيه وأشرقت أليّ ضياء من بوارق نوره أليّ ضياء من بوارق نوره أليّ ضياء من بوارق فلاح على وجهي سناء أبرقت وصب على قلبي شآبي برحمة بعكمة مولانا الكريم فأنطقت أحاطت بي الأمار من كل جانب هيبة مولانا العظيم بنا علت فسبحانك اللهم يا خير خالق يا خير خلاق أكرم من بغت فبلغني قصي وكلما اربيب حط حروف من تجمعت سر حروف ودعت في عزيمتي نور سناي اسمي والروح قد علت فضلي من الأمال فلعت مشريق علي وحيم ميت قلبي بطيب طفت. الا ولبسني هيبه وجلاله وكف يد الاعداء عني بعلمه الا واحتبني من عدو مراصدين بي حط مشاخه سلمت سامت نور جلال بازخ وشر ضخ بقدس بركوت به ظلمة جلت ألا وق يا رب ابن نور حاجتي إنور أشمخ جيا سريع قدي قوات مياه مياه ويا يا, يا علي ان يسر بوري بصين صلات ومنحني هذا الجلال كرامه باسراري يا عليم بك جلت وخلصني من كل همني ومشدتي بين الصيح من قاطع السر أسبلت لا أحرسني يا ذا الجلاب بكافكم أيها جابر القلب كسرين الخبت سلم ببحر واعطي خير برها فأنت منبي بك انجلت وصب علي الرزق صبت رحمة فأنت رجاء العالم أولا ضغت فأصمعهم وأبكر ثم أعام عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وفي حوز مما عدم مم سم مم تحصنت سم بالاسم العظيم من الغلت وانفق نب العالم جميعا عليا واعط القبول بشلمها وَيَسِّرْ أُمُورِي يَا إِلَهِي وَأَعْطِينِي مِنَ الْعِزِّ وَالْعُلْيَا بِشَمْخٍ وَأَشْنَخَتْ وَأَسْبِلْ عَلَيْنَا السَّتْرَ وَاشْفِ قُلُوبَنَا فَانْتَشْفَاءٌ لِلْقُلُوبِ مِنَ الْغَلِينَ وَبَارِكْ لَنَا اللَّهُ فِي جَمِيعِ كَسْبِنَا وَكُلِّ رِقُودٍ الْعُشْرِي بِيَا يُوهِنِ التَّاحِ يَا بك الأعداء من كل وجهة يوم بالرسم ترميهم من البعد بالشتت فأخذرهم يا ذا الجلال بفعل من إليه سعت رب الفنات وقد شكت فأنت سيدي، فقل لي ما الجيش إن رام بي عباد، وكف جميع المضرين كيدهم وعنبي يقسمك حتم وما حوت، فيا خير مسؤول وأكرم من عطا وَيَا خَيْرَ مَأْمُونٍ إِلَى أُمَّةٍ خَلَتْ أَقِدْ كَوْكَبٍ إِلْإِسْمِ نُورًا وَبَهْجَةً مَدَتْ دَهْرِ وَالْأَيَّامِ يَا نُورُ جَلْجَلَتْ بِعَاجٍ أَهُوجٍ جَلْمَهُوجٍ جَلَالَةٍ جَلِيلٍ janjilyetin jamiy temehrajet ntagdaz abrumu ve simrazi abramu ve bahreti tibrezi ve ummet baraket tuqadu Sirati fuci siran mutanawarat bi Ruhu ve abruhü, öksümet temlihi ayetin غوت ببلغ وسنيان وفظخ بعدها بيموخ اشمخ به الكون يرد من شلمخت من قبل دعائي من شلمختني قبل دعائي فيا شمخ يا شمخ فا أت ويا عيط له قل الرّيا عيط خال قلت بكل عول والصّول الشديد لمن أتى لباب جنابك والتجاقل قد جالت بطاح وياسين وطاسين كلنا يطاسين مين بسعاده قبلت وكا المهد بقاف ونون ثم حاني من بعدها وفي سورة الدخال سرا قد حكمت بألف ولا Vall fil alamin, fimm rahim, يَا حَامِي الْمِكْتَابِ جَمِيعُهَا عَلَيْكَ بِفَوْنِ النُّورِ يَا نُورُ قُسِمَتْ مِمَّ عَبَسَ وَالنَّازِعَاتِ مَطَارِقُ فِي tarıqin ve fi ve sana idat el buruj ve el الر والنجم إذا هوى وبقت ربت العمر تقربت وفي سورة القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا داي في فلك النبي على كل ما انزل تكتبت تفضلت يا هي الشرايا اطناي صبرتي في ان شتى يا قسم بطيطات بسر بدوهم أجهزط بطد زهج بواحي الوحا الفتح والنصر أسرعت بنور فجش معا فازخز يا سيدي وبالآيات الكبرى يا حق فقج مع مخمه يا الهنا يا اسماءك الحسنى فجرني من الشدد حروف البهرام علت وتشامخت وَاسْمُ عَصَامِ سَبِيهِ الظُّلْمَةُ جَلَتْ تَوَسَّلُ يَا رَبِّ إِلَيْكَ بِسِرْهَا تَوَسَّلُ بِظُلْمِهِ النَّاسُ هُتَّدَتْ حُرُوفٌ بِمَعَانِهَا لَهَا الْفَضْلُ شُرِّفَتْ مَا دهر والأيام يا رب إن حنت دعوتك يا الله حقا وإنني توسلت بالآيات جمعا بما حوت فتلك حروف النور فجمع خواصها وَحُطَّ مَعَانِيهَا بِهِ الْقَيِّمُ تُمِمَتْ وَأُخْرَى عُنَّا خَدِيمًا مُسَخَّرًا طُهِيمًا فِي الْأَئِيلِ إِلَهِ الْكُرُبَةِ جَرَتْ <تصفيق> I'm mm -hmm. لا هي فرحا ضافي واغفر لي ذنبي بما قد دعت كالانبياء وتوسلت ايها الخانتي يا سيدي توسلت يا ربي إليك بأحمد صلى الله عليه وسلم وأسمائك الحسن التي يجمعت فاجدعف واصفح يا إلهي توبة على عبدك المسكين من نظرة عبت ووفقني للخير والصدق والتقوى وأسكنني الفردوس أن عفرقة علت وكن براوفا في حياة ما أموت وألقاه المجر قبر جرت وفي الحشر بير يا إلهي صحيفتي وثق الموازيني بحطفك إن أرت وجنوزني حتى Tıslırtım herbilər ve ahmiyani ve فضيّات العظام وإن علّت فهذا قرأت من قط قد خصصتها بسر من سر من الأسرار في اللوح انزلت ثلاث عسّين صّفّت بعد خاتم وعلى رأسها مثل ثلاث عصي صففت بعد من على رأسها مثل السهام تقومت فميم طال في وسطها كالحربتين تشربكت وأربعات تحكي الأنام بعدها تفير إلى الخيرات والرزق جمعت وهانشق الكون كَأَنَّ بُيُوتَ جَامِنٍ مِنَ السِّجِّيلِ التَّوَتَّى وَآخِرُهَا مِثْلُ الْأَوَائِلِ خَاتَمُونَ رُسِمُوا أَرْكَانٍ بِحِسْنِ رُقَتٍ حَوَتْ فَاد وَلَا فِي إِحْصَائِهَا مُتَوَهِمَتْ ثلاثٌ مِّنَ التَّورَاتِ لَا شَكَّ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ مِّنْ إِنْجِيلِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَتْ وَخَمْشٌ مِّنْ tamamıha ila ki mahlukun fasiyin ve abkamet. قَد سَمَت فهذا هو اسم الله يا قارئ انتبه ولا تفتد تبلل روحك بالخبت فهذا تشكك تتلف الروح والجنة فخذ هذه الأسماء حقا وأخفها ففيها من الأسرار ما لا به لوت بها الأحد كافور حق قد اختمت وَلَا تُعْطِبَ الْأَسْمَاءِ يَوْمًا لِجَاهِلٍ وَلَوْ كَانَ مَعَ أُنْثَانَ كَانَتْ بِهِ سَمَتْ فَإِنْ كَانَ حَامِلُهَا مِنَ الْخَوْفِ هَارِبًا فأقب ولا تخش الملوك بما حبت فإن كان مسرورا من الجن واقعا فحامي ما حرف العين يا صاح قطعت فَتَرْسِمُ مِنْ فَوْقِ الْجَبِينِ حُرُوفَهَا فَهَا هِيَ اسْمُ اللَّهِ جَمِيعًا تَفَوَّلَتْ وَإِنْ كَانَ إِنْسَانًا أن يَخَافُ عَدُوَهُ وَلَا تَخْشَ مِنْ بأس الْمُلُوكِ وَلَوْ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِسْمَ فِي مَالِ تَاجِرٍ فَأَمْوَانُوا بِالْخَيْرِ <سؤال> وَالْجُوبِ قَدْ نَمَتْ وَإِنْ كُنْتَ حَامِلَهَا مِنَ الْخَوْفِ هَارِبًا فَأَقْبِلْ وَلَا تَخْشَ فَتَأْمَنْ من الخبات فأقبل ولا تخش فأتمن وإن كنت عاملها من الخوف هاربا فأقبل ولا تخش فتأمن من الخبات فيا عامل الإسم الذي جل وقى به كل الأمور تسلمت فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخاف ودش كل أرض بالمحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاص من تشاه ولا تخش بأساً للملوك ولا محوت فلا حية تخشى ولا أقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمت ولا تخشى من سيف ولا تعنقاً شريم ولا تخشى من رمح ولا شر أسهمت جزا من قرأ هذا شفاعة أحمد صلى الله عليه وسلم ويحشر في الجنات مع حور قففت واعلم بأن المصطفى خير موسن وأفضل خلق الله من قد تفرقت وَصَدِّرْ بِهِ مِنْ جَاهِهِ كُلَّ حَاجَةٍ وَسَلْهُ لِكَيْ تَنْجُوَ مِنَ الْجَوْرِ وَالطَّغَتِ وَصَلِّ لَهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَاعَةٍ عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخْرِ طائما نسمت سمت اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على المخطار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سر وَصَلَّى صَلَاةً تَمْلأُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَابْنِ غَمَامًا مِّمَّا عُرُودٍ تَجَلَّجَتْ فَيَكْفِيكَ أَنَّ اللَّهَ صَلَّى بِنَفْسِهِ وَأَمْلَاكَهُ صَلَّتْ عَلَيْكَ سلّمَت وسلّم عليه داء المتوسما مددتني من أيام ما شمس أشرقت وسلّم على الأطهار من آل هاشم عدد ماح الحجيج وسلمت وأرضي يا إلهي عن أبي بكر مع عمر وأرضي على عثمان مع حيد رثبت كذا الآل مع الأولياء والصالحين وما حوت مقال علي وبن عم محمد صلى الله عليه وسلم وسر عليه ابن عم محمد رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قربة جلت أنا أسد الرحمن نبي به وسميت لبث الله أسرارها تمت وهصني الرحمن فيه وكنت ما أقابل جيوش الجن إلا وهذنت بها العهد والميثاق والوعد والبفاق وبالمسك والكافور والندى اختمت توسلت مولانا إليك بسرها وأسمائك الحسنى وما قد تجمعت وصل صلاة تملو الأرض والسماء كوابغمان مع رؤود تجلجلت على المصطفى والآل والصحب كلهم كمت نبات الأرض والرعي إذا سرت اللهم إني يسألك وأتوسأ إليك إلهاء الموفقة بالإسم الأعظم كافها يا عين صاد عاميم سين قاض يا حي يا قيوم من بعدها وبالثلاث والألف المقوم وبالجيم والميم الطميس الأبتري وبالسلم وبالأربعة التي هي كالكف إلى معصم وبالهاء الشقيق والواب المعظم سورة اسمك العظيم الأعظم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل حرف جرى به القلم وأن تنزل على دائنا دواء من عندك فتبري اللهم أشفي شفاء لا يغادره سقما اللهم أشفي شفاء لا يغادره سقما اللهم يشفش لا يغادره سقما هذه أسماء ملائكتها جل جلوتية بسم الله الرحمن الرحيم أجب يا فغن يائل أجب يا فغن يائل وأنت يا ve ilin <Sessizlik> ve ante ya jelke ya ilin <Sessizlik> ve ante ya gemke ya ilin ve ante ve anta ya gthni ya ilin, ilin, ve anta şatadin, ve anta ya ghabl ya ilin, ve ya gash وأنت تعجبه إسراء أجيبوا يا أيها الملائكة بحق فجش سدخز وبحق فرد جبار شكور ثابت ظهير خبير زكي وبحق أومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زيين إلا ما أجبتم وإسرعتم لي بجلب الرزق الكثير وأجلبوا لي كل خير وادفعوا عني كل شيء واحجبوني عن كل عدو وظالم وألقوا علي هيبة وقبول وجلالة حيثما أتوجه وألقوا محبتي ومودتي في قلوب جميع البشر من أولاد آدم وبنات حوى وأتوني برزقي وأعراضي من حيث لا أدري ولا أعلم كونوا عوني في قضاء ما أتوجه فيه من الحوائج الدنيا والآخرة واجعلوني غالباً على من خاصمني وأعينوني بقوتكم بحق ما أقسمت به عليكم بإنه لقسم لو تعلمون عظيم وصلى الله الحمد لله وحده الحمد لله وحده الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذي نصطفا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه اللهم يسألك بحق نور وجهك الذي ملأت به كان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبمكنون سرك وبحق الطاف خفير رحمتك وبأسمائك الحسنى وبآياتك العظمى وبأنبيائك الكرام عليهم الصلاة والسلام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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحطف أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.